أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقلق منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء تأييت قيتن فلا تخوان بقول فيطمع الذي في قلبه مرّ وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوت كنا ولا تبرجن تبرّج لا تبرّج الجاهين الأولى وأقمن الصلاة وأتين الذكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد سهل البيت ويظهركم تطهيرا وابكرون ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم من لَتَمُتُنَّ مَجْرًا عَظِيمًا وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ول ضَلَالًا مُّبِينًا وَإِذًا تَقُولُ لِلنَّبِيِّ ونعم الله عليه ما نعمت عليه يمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبئيه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فَلَمَّا بَلَغَ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَانَ كَيلاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا طَلَّ مِنْهَا وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا الله اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي النَّبِيِّينَ خَلَوًا منه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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الضرمات إلى النهو وكان بالمؤمنين رحيما تحية يوم يلقونه سلام وأعث لهم أجرا كريما يا أيها النبي شاهدا ومبشرا ونبيرا وداعيا إلى الله بإذنه وثراجا مريرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تضع الكافرين والمنافقين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله واقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تعتذونها فمتعوهن وسرعوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا لَنَاكَ أَزْوَاجَكِ اللَّاتِي آتَتْكَ وَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا فَأَلَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتُ عَمِّكَ وَبَنَاتُ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتُ خَالِكَ وَبَنَاتُ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرغنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤمي إليك من تشاء ومن امتغيت من من عزمت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن ولا يحسن ويرغين بما آتيتهم كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء بعد ولا من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت ينينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخل بيوت النبي إلا قوله وئن إذا طعنتم فانتشر ولامتني سناني حديد إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُم مِّن وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُرِذُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ بَعْدِهِ إن ذلك كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفه فإن الله كان بكل شيء عليما لا تناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا نسائهم ولا ما ملكت عمامهم والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يؤذون الله ورسوله لعاده الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا والذين يذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقط احتملوا بهتانه وإثمنوا بدينا يا أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك وإنساء المؤمنين يدنين عليهم من ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مروا وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُنُورِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا مُجَابِرُونَكَ فِيهَا إلَّا ضَعِيلًا مَلْعُونِ أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخِذُوهُ وَقُتِلُوهُ تَقْتِيلًا جُنَّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا